الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم, لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمد عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسلتهم وعلى شرعه مستقام شخصيتنا اليوم من الشخصيات الفذة وقاماتنا الإسلامية في التاريخ الشامخة السامقة ومن قدواتنا العظيمة وأصدقكم القول إذا قرأت سيرته أو تحدثت عنه تحدثت عنه برهبة وما قرأت سيرة أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كمثل قراءة لسيرة عثمان رضي الله عنه بن عفان ذلك لأن الملابسات والوقائع والأحداث التي احاطت بتاريخه رضي الله تعالى عنه وما حصل فيها من التشويه والكذب والتزوير والطريقة التي قتل بها تجعلنا أمام قامة شامخة وسامقة وفي نفس الوقت نتعاطى تاريخه بشيء من الرهبة والخوف ولعل هذا لأن الملائكة تستحي منه ورسول الله يستحي منه وكتب الله على كل قارئ لسيرته أن يقرأ سيرة عثمان على استحياء هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن مرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف امه اروى بنت قريز ابن شمس ابن عبد مناف غير أن ام اروى هي ام حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمه النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى حبوبته امه أم عمه الرسول لزم طوالي باختصار لانه هو عثمان بن عفان أم اروى اروى ابوا قريز ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد المناف ابن قصي وأمها أم أروى وهي أم عثمان أروى رضي الله تعالى عنه أمها البيضاء بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان تزوج من النساء أولا رقية وتزوجها إبان إسلامه وقيل أنه تزوجها قبل البعثة وذلك أن سعدة بنت كريز اللي هي أخة أروى خالة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان أخبرته أنه سوف يتزوج بامرأة زوجها عظيم وكانت من اللائية في الجاهلية فرقية كانت تحت عتبة ابن أبي لهب ثم بعد ذلك طلقها وفارقها فتزوجها هذه السيدة المباركة بنت السيد المبارك رضي الله تعالى عنها تزوجها عثمان رقية ولما كتب ابن عساكر الأوائل قال في الأولين والآخرين لم لم يغلق الباب على ابنتين نبي إلا عثمان بن عفان لأنه بعد رقية وقد مرض مرضت أيام بدر فمرضها رضي الله تعالى عنه ومات بعد بدر مباشرة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان سهما في جملة من حضر لأنه تأخر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج بعد السيدة رقية بأم كلثوم وقد أنجبت رقية ابنه عبد الله وكان به يكن ولذلك قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء عثمان ذي النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين وزوج البنتين في الأولين والآخرين ما في زوال الزوج بنتين النبي من آدم عليه السلام لحد القيامتهم غير عثمان ما في ولذلك في بعض الروايات وإن كان في إسنادها مقال قال له لو كانت لنا ثالثه لزوجناك ولو كانت لنا اربعين بنت لزوجتك الواحده تلو الاخرى يا عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج بعد ذلك بفاتخه بنت غزوان ابن جابر وولدت له عبيد الله من اولاده ثم تزوج بام عمرو بنت جندب ابن عمرو الازديه وهذه ولدت له معظم ابنائه خالدا وعمرا وعمرا وإبان وإبان من أكثر الروات عن أبيه عثمان إبان بن عثمان وولدت له مريم ثم تزوج بفاطمة بنت سعيد بنت الوليد المخزومية وولدت له الوليد وسعيد ثم تزوج رضي الله تعالى عنه بم أم البنين وهذه أنجبت له ابنه عبد الملك ثم تزوج رضي الله تعالى عنه برملة بنت شيبة بن الربيعة وهذه أنجبت له أم إبان وأم عمر وعائشة من بناته ثم تزوج بنائله بنت فرافص الكلبية رضي الله تعالى عنها وأنجبت له ابنته مريم الثانية عنده مريم اثنين ولما مات رضي الله تعالى عنه كان في عصمته أربعة نسوة يوم ما مات أم البنين ورملة وفاتخة ونائلة بنت فرافص الكلبية أول حاجه ده بيته نتكلم عن بيته دي الناس البيت طبعا في ناس لحد ما يموت مش لا في زب يجيب خبره ولا ناس بيته الزون لما يكون عظيم الناس ببهروا حتى في بيته ما بخلوه يعني حتى ناس بيته يتعرفوا دي الناس البيت الفضائل التي جاءت عن عثمان رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا يقسمها العلماء إلى قسمين فضائل ذكر فيها عثمان وغيره كحديث أبي سعيد وحديث أبي موسى وحديث انس الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم على الباب فكان يطرق سبحان الله كانوا يأتون او يأتي هؤلاء كأنهم جاءوا بترتيب قدره الله جاء أبو بكر قال بشره بالجنة ثم جاء عمر فقال إذا له وبشره بالجنة فلما طرق عثمان قال من بالباب قال عثمان والباب يقال له باب قف أي باب جنينه في أبير فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه بشره بالجنة على بلوا تصيبه فبشر عثمان ودخل لما دخل كان النبي صلى الله جالس إلى البئر وقد تدلت أقدامه فجلس عن يمينه أبو بكر ودل وجلس عمر أما عثمان جاء وجلس مقابلا لهم بعيدا قال أهل, الت... أهل التفسير هذا يدل على اجتماعه مع النبي وصاحبيه غير أن قبرهم فرد وقبر هؤلاء اجتمع يعني قبور هؤلاء اجتمعت وقبل عثمان رضي الله عنه انفرد ورواية بشره بالجنة على بلوى تصيبه هي رواية متواترة في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة وكذلك جاء في مناقبه والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل عنده أو بكر وقضى حاجته ومضى وكان ثوبه قد ارتفع حتى ظهر بعض فخذه ثم جاء عمر وفعل ذلك جلس وقضى حاجته وخرج فلما جاء عثمان اعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم وسوى ثوبه حتى جلس عثمان وقضى حاجته وخرج فقالت عائشة وقد سألت عن لماذا خص عثمان بذلك قال يا عائشة إن عثمان رجل حي ولو أني أذنت له بذلك ما قضى حاجته ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء والحديث في صحيح مسلم ولذلك كان يقول أصدق أمتي حياء عثمان له حياء قوي جدا حتى ألا استحي من رجل إن تستحي منه الملائكة إن عثمان الرجل حي تستحي منه الملائكة هذه روايات بعضها في المسلط ولكن الرواية الصحيحة هي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أما هنالك أحاديث ذكر فيها عثمان وحده وجاء فيها ذكر عثمان وحده من ذلك حديث ابن عمر في الترمذي قال ابن عمر بينما أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل من بعيد قد تقنع فقال له النبي سلم إنه ستكون فتنة ويقتل فيها المقنع ذاك مظلوما قال ابن عمر فتبعته فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان وقع اختياره كخليفة ثالث وهو أطول الخلفاء حكما فقد حكم 12 سنة وبضعة أشهر أربعة أشهر أو تزيد 12 سنة من عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه وعثمان من فضائله ومناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أرسله يفاوض أهل مكة ولما جاء الخبر بأن عثمان قد قتل جاءت البيعة قال ابن عمر لو علم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أعز عنده من عثمان لأرسله ولما بايع وبايع الناس وضع يده الأخرى فوق أيدي الناس وقال هذه عن عثمان لو عثمان حي لو ما قتلوا دي برضو يبايع معانا على الموت فكأنه شهد بيعة الرضوان وكانوا أربعمائة رجل وألف لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة ولم يتخلف إلا الجد ابن قيس وكان منافقا تخلف خلف شجرة او خلف بعيره وال وال والخير أكسام حس ما حصل أي قتال ذاته هو قال في موت جد لو بايع الزمان كان دخل في المسألة دي أبا يبايع وزيد الله بخليه بايع ذاته زيدك كان جاي يبايع ذاته في حاجة بالجر بتوده هناك زيده بفع ذاته أجزوا البايع تحت الشجره ما بخش النار نهائي هم 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين عثمان رضي الله عنه عرف بكثرة العبادة عريف بكثرة العبادة وناسب أصلا شوف يخواننا عثمان قدم على علي ولذلك يقول ابن عمر والحديث البخاري من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار دكتهادم قدموه خلاص معناه أنت بتغلط الناس دي كلهم ولذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن ميزانا نزل فوضعت في كفة والأمة في والأمة في كفة فوض فرجحت بها فوضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح بها فوضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح بها ثم وضع عثمان في كفة والأمة في كفة فرجح بها ثم رفع الميزان عثمان من عفر إخواننا أنا أنا بجين رهبة لأن عثمان بهذه الفضائل وهذه الخصائص وهذه الميز بالرغم من ذلك لم يسلم من الطعن للأسف الشديد وبالمناسبة شهد محمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم أن الهدى مع عثمان وأن الذين خرجوا على عثمان كانوا على باطل بل والدل على انهم كانوا على باطل بعد ان قتلوا عثمان نهبوا داره ونهبوا بيت مال المسلمين داز ذا لوندي ما قالوا انه غلطان قول غلطته وقتلته ما في حي يذبح لك اصلا تقتله بعد تنهب المال وقتل عثمان سوف نتحدث عنه في درس منفصل عُريف عثمان رضي الله عنه بقود العبادة حتى كان ابن عمر يقول في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال هو عثمان ما في ذلك شك كان يقوله عثمان قال طلحه بن عبيد الله ونقل ذلك الذهبي في سير من النبلاء بغير ما طريق ورد أن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد صلاة العشاء وقف عند الحجر الأسود مقنع قال جئت أزاحمه طلحة فإذا هو عثمان وقف يصلي قيام الليل فما زال يقرأ القرآن حتى ختم القرآن في ركعة وأذن أدان الفجر فكانت له وترا وقيام ليلة فد ركعة وقف يصلي يقرأ وماشي يقرأ ماشي لحد ما كمل القرآن في ركعة والفجر أذن من بعد العشاء فد وقفة لحد الفجر أذن فد ركعة كانت له وطرا وقيام ليلة قال ابن الحافظ الذهبي وهذا أثر وتواتر بغير ما طريق يعني ذاته الموضوع ده من كثره ما مشتهر ما دايل يسناد ذاته كثير روى الكلام ده عن عثمان رضي الله عنه اما اكثر ما يميزه اخواننا أجزوا عنده ميزه اكثر ما يميزه انفاقه في سبيل الله والمال صعب ازول يدخل يده في جيبه يقرر يطلع يسالف يمرق خمسة الف. والله تلك بجد والله القروش ده حاره حاره كيف ازول بعد ما يطلع يقول يقول لك اسمعي يطلع 100 الف يقول دي باكر بدالي زول مسكين والله كان أصبح باكر كانت 10000 على سني تديه في الليل لك طوالي والله اللي باكر يتغند بيقول لك المراه حق قلبن والاولاد هري حق المدرسه ويطنقس تنقص تنقص لحد ما الشيطان يقول لك الله ما امر بخلك انت في رغبتك محتاج الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضله. وبالتالي عثمان بن عفان في الانفاق والله يا يا اخوان ما رايت مثله برجد بئر اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم وجعلها خالصة للمسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في المسجد لذلك قال أهل السير اشترى عثمان الجنة من رسول الله مرتان أو مرتين اشترى مرتين قال لي عمله يخش الجنة يشتري بالرومة يجد الجنة اشترى طوالي. ما قال خلاص الجنة كفاية بعد فترة قالوا من يجهز جيس العسره وله الجنة جهزه عثمان أنا لو كنت محله أقول الجنة كم مرة ما خلاص اشتريتها أنا ضمنته. شوف لك زور تاني أنا لو كنت فهم حلقول كذي اشترا الجنة مرتين قالوا الجنة اشترا تاني قالوا الجنة برضو اشترى اشترى الدار المجاورة للمسجد وقال من يشتري الدار ولو الجنة اشتراها في الكعبة أراد مثلا أن يزيد بعد فتح مكة قال من يشتري الدار المجاورة له الجنة اشتراها عثمان أصل في الانفاقدة جيش العش العشرة جهز جيشا كاملا إخواننا والله أنا ما بع... يا ما بعرف الناس ذي اللي يفهموا كيف إخواننا نحن الدين ده ما عملنا حاجة قاعدين تحت المراي وكيفات والمراويح كويس ووما و... و... و... شاء الله سلطين عثمان بن عفان جحد جيس العسرة جاب تسعمية وأربعين بعير وستين فرس قال النبي صلى عليه وسلم لا يشاركني فيها رجل لا بخيطامي بعير ولا لجام فرس قال حتى عقال البعيد الحبل جابه ما لما جاء الموضوع بيجي بنجد ولجد جاب أشهد كله بعده جاء بالأربعين أوقية من الذهب ووضعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالدنانير يضعها. حتى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير وقال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة قل اي حاجة عملتها الله يغفر لك ما عنده ما عمل حاجة غلطتته عثمان بن عفان كان عنده إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام لما منبر نبي كان ثلاث درجات فكان السلم يقف على الدرجه الثالثة ويخطب فلما جاء ابو بكر ابى ان يقف على الدرجه التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تادبا فوقف في الدرجه الثانية فلما جاء عمر ابى ان يقف لا على درجة النبي لا ولا على درجة ابي بكر فوقف في الدرجه الاخيره ثم جاء عثمان في اول خطبة يخطبها وقد قدم للخلافه في الثالث او الرابع من محرم سنه اربعتاشر هجريه فلم يجد بدا أن يقف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم شوف التحدي ذلك. يعني سيجيب فين ما في طريق اصلا فوقف فلما لامست أقدامه الموضع الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاه والسلام أخذته الهيبة وارتج عليه وما استطاع أن يتكلم قال السلام عليكم وقعد لما وقف يتكلم بعد الأذان ما قدر ينضم ما قدر يقول أي حاجة فلما طال انتظار الناس خنقته العبرة شوف الأدب ذلك الله ويجي في محلة الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع الذي أثر عليه تأثير خنقته العبرة ثم قال لهم أقصر خطبة في التاريخ بعد خطب النبي سلم وابلغ خطبة قال لهم أنتم إلى خليفة فعال احوج منكم إلى خليفة قوال ولئن عشت لتأتينكم الخطب تترى وسيجعل الله بعد عسر يسرى ثم نزل من المنبر أقيم الصلاة قال له خطبة لكن خطبة عجيبة عثمان عفان لما كان خليفة يقول الناس أنه كان يولي أقاربه وأي بأس في أي يولي الرجل أقاربه إن كانوا أكفأ ما في بأس بل حتى حتى لما بدأ علي رضي الله عنه في الكوفة يولي ابن عباس وقثم وغيرهم من من من أهله قال بعض واحد الكوفة ولما خرجنا على الشيخ الكبير إخواننا كون تولي الأقارب من خطاب ما كان يولي الأقارب هذا نهج وضعه من باب الورع ليس هذا نهجا عاما لكل الخلفاء فهو يولي من اقاربه من يثق فيه وقد يكون ناصحا له وبالتالي حتى المؤاخذات التي أوخذت على عثمان رضي الله تعالى عنه لم تكن كافيه ولم تكن مبرره لثوره مسلحه لولا ان قادها اهل السوء واهل الضلال نسال الله السلامه والعافيه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان خليفه قال سبحان الله يجلس بين الاذانين يسال الناس عن اسعار السوق وعن أسعار المواد والتموين الحاصل كيف والأكل كيف وكان الناس كما قال الحسن البصري قتل عثمان لأن الأرزاق كانت دارة والعدو متقه ولقد كان عثمان يقف في المنبر ويقول للناس أقدوا إلى أعطياتكم من العسل والسمن لكن الناس بطر النعمة ما في ناس بعد ما يأكلوا ويشربوا يقول لك اوعد ننظروا يقول لك ما حكم كده ليه ما قال كده ليه يا أخوان زول ما عاش العصر تحكم على العصر كيف أنت الزوير كان عايش العصر قدر كل مسألة بتقديرها وبالتالي كل كلام عثمان رضي الله عنه مرفوض بالمناسبه وبالتالي شوف يحكي ابن سعيد ابن يربوع ابن عنكثة المخزومي قال كنت طفلا صغيرا أجل وراء الطير يا عباري الطير قال فإذا بالمسجد فيه زيادة وبناء وفي البناء طير فدخلت المسجد فإذا بشيخ كبير قد رقد لم أرى أحسن منه وجهه قال فلما راني قال ابن من أنت, انت ابن قلت والسعيد ابن يربوع ابن عنكثة المخزومي قال له ايقظ ذاك الغلام قال فوحيتان راغي جنبه قال ايقظته فكلمه وقال لأقعد قال فجاءني بألف درهم وحل قال له هذا حقكم من بيت المال قال أخذته وذهبت إلى أبي فقال من أين أتيت قلت له وجدت شيخا عجوزا في المسجد فوصفته له قال يا أخي قبحك الله هذا امير المؤمنين عثمان هذا أمير المؤمنين عثمان وكان لعثمان رضي الله عنه خاتما نقش عليه آمن عثمان بالله العظيم نقش الخاتم بتاعه نقش عنده خاتم كاتب في نقش الخاتم آمن عثمان بالله العظيم والله فعلا آمن والله زول ما آمن على القروج دي والقصة مشهورة أنه لما في خلافة عمر في عام الرمادة لما جاءت قوافله وتلقاه التجار يقولون يا عثمان بكم البضاعة قال بكذا قال نعطيك ضعفها قال زيدوني فوا قالوا نعطيك يعني ثلاثة أضعافه وصلوا خمسة أضعافه قال لي بالربح خمسة مرات جد الرأس المال خمسة مرات قال زيدوا قالوا يا عثمان ما عهدنا عليك آآآ جشعاً قال لقد زادني ربي وأعطاني الحسنة بعشر أمثالها ما يزيد زوج عنده أكثر قالوا لا فقسمها على فقراء المدينة تجار كاملة بلا يفزول بعمله زول في الدين ده خمسة آلاف ما دفعها دفعة يجي طالك في عثمان نعفن خمسة آلاف ما دفعة يجي طالك في عثمان نعفن رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه كان ينفق وعرف عثمان رضي الله عنه بإنفاقه يا قال له غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة ما ضر ما فعل عثمان وبعد اليوم من له زول يقول كلام قدر ده من له تاني البيدة نضفه منه يقول فيو كلام قدر ده عثمان ابن عفر رضي الله تعالى عنه فضائره جمة واجتهاداته عظيمة يكفي قال اهل السير من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه هذا المصحف جمع الأمة على مصحف واحد إلى يوم الدين أجزوا الإقرى حرف في تراويح ولا براو عثمان عنده أجر تقول لي شنو جمع الناس على مصحف واحد لما جاءه حذيفة جمع الناس شوف الفهم ده عارف جمع الناس على شنو جمع الناس على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام آخر قراءة عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل وجبريل شاهد عليها آخر عرضة دي مسكة وبعد جعل هذا هو المصحف الأصل وكل الروايات قائمة على هذه المسألة جمع الناس على مصحف واحد رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفار رضي الله عنه والله وصاحب المناقب الجمع والله مثلنا لا يبغي والله مثلنا لا يبغي أن يتقلم والله مقامه أكبر والله مقامه أكبر ان يتكلم عنه أمثالنا رضي الله تعالى عن الخليفة الراشد رضي الله عن ذي النورين وزوج البنتين وصاحب الهجرتين الذي هاجر بالسيدة رقية إلى أرض الحبشة أسأل الله تعالى اجمعنا وإياكم به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصلا.